استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور شربت الحليب الساخن في الفطور أكلت الكعك بعد الغداء تناولت الحساء والسمك في الغداء شربت العصير البارد في الغداء أكلت اللحم والسلطة في العشاء تناولت الدجاجة والأرز في العشاء